بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الانفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين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 وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون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 إذ يغشيكم النعاس ابله منه وينزل عليكم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام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 ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وان للكافرين عذابا النار يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادباط ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى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 وَإِن تنتهوا فَهُوَ خَيْرٌ لكم وَإِن تَعُودُوا عُدْ ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ المؤمنين اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ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 وَإِذْ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أَوْ يقتلوك أَوْ يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وَإِذَا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين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 واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذين القربى واليتامى والمساكين ولذين القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التقى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ القصوى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن يقضي الله امرا كان مفعولا من هلك بينه ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وان الله لسميع عليم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 فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال, وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إِنِّي أَخَافُ الله والله شديد العقاب إِذْ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم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 الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فانكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي ان يكون له أسرا حتى يذخل في الأرض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 ما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فامكن منهم والله عليم حكيم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 وَإِنِ استنصروكم فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النصر إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أولياء بَعْضٍ